القدس تعرف من هم أبناؤها والقدس تعرف أين يرسو حبها أبناؤها أحفاد عزه خالد وأبي عبيدة أبناؤها من قد أباد الخوف عنده أبناؤها الجيل الذي حمل السلاح يريد ربه فأضاء نور الله في الميدان قلبه فامتد حتى فار عملاقا قوية يجتاح موج الليل يرقب فجره الحر السنيّ. ماض ماض يزف القدس في عرس صلاح الدين يشهده. تغص عيونه فرحا لفرحتنا ونغبطه ويغبطنا نمد لكفه يدنا. فاحل حرمه ودم واغمرنا ناصر ربنا في رف ربنا ربنا ربنا Powiem przeciwko mnie, Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Koleżanki i Koledzy, أنا أصل أو من فيرو أو من فيرو ربنا عزيز منتقم أو من فيرو فالنصر ربنا عزيز منتقم أو من فيرو ربنا I'm mm -hmm. ربنا عزيز ومنتقم